Alhamdulillah, rabbi alalamin, arrohman arrohim, malik yawmiddin. Iyaka na'bud, iyaka na'bud, iyaka na'bud, iyaka na'bud,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 Oh, no. oh, oh, oh. So oh. good. أحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 إلى المسجد بنصر الحمد <سؤال> لله <سؤال> <سؤال> <سؤال> a oh. ohoj wow. Woj, woj, تبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا التفصير ja وإذا أردنا أن نهلك طريق نبرنا أطر فيها ففسقوا فيها ففسقوا الحمد <تصفيق> لله <تصفيق> <تصفيق> Put وكيف قد لا نعترف علانا وربا انت اكرم رداتنا ردتني الحمد لله Pan por